لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا ولا يخرجن إلا أي يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه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 قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَلَا يَيْأَسُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نَّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّةٌ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَلَا يَحِلُّ يَحِضْ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 فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو مِنْ من سعته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 اعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا اولي الالباب الذين امنوا قد انزل الله اليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم ايات الله مبينات ليخرج الذين امنوا